قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن لِي مِنَ الْقُرُونِ مَنْ بُنِيَ وَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ 然后 <嗯。S 2> <嗯。S 1> <音> он који I'm concerned. تطر رزق لما لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقُضِيَ قولي من جاء بالحق انتفلا خير لمن ومن جاء بالسن